والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا ثم فهذا الجزء الجديد من جليسي التفسير والتي نتطرق فيها تفسير سوره الصفات هذه الصوره من السور المكيه التي تحدثت عن البعث والنشور وأقامت الأدلة والبراهين المرضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت هذه الصورة صورة الصافات التي سميت بالصافات لذكر المذائكة فيها لنتعلم منها قال الملائكة مع الله سبحانه وتعالى وأنهم عباد الله مكرمون لا يفتنون عن عبادة الله سبحانه وتعالى وأنهم يمتثلون أوامر الله عز وجل الملائكة منظمون في شؤونهم في صفوفهم في عبادتهم ولذلك نتعلم من هذه الصورة أن نتشبه بهم في اجتهاب في طاعة الله وكذلك في تنظيم أمورنا وشؤوننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يُتمون الصفوفاً ويطراصون في الصفين يُتمون الصفوفاً ويطراصون في الصفين نتعلم عن هذه الصورة صورة الصفات أن الملائكة ليسوا بنات الله كما زعم المشركون زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوم الكبير فنتعلم من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ونومت سورة الصفان نتربى من خلالها على اتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة ذكر الله فيها جملة من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام واسمعيل عليه السلام ولوح عليه السلام وموسى وهارون ويولوس عليه السلام وموت عليه السلام فذكر الله سبحانه وتعالى من أحوالهم وعبادتهم وطاعتهم للدي سبحانه وتعالى وكيف أن الله سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى إن كذلك نجزي المحسنين فنتعلم من هذه الصورة أن المحسن يكافأ من الله سبحانه وتعالى الذي يحسن مع الله عز وجل في عبادته ويحسن مع الناس في معاملته معهم فإن الله سبحانه سيكافئهم ولا يضيع له اجرا ولا يضيع له جهدا فقالت تعالى ان كذلك نجزي المحسنين فهي صوره من الصور التي ينبغي ان نحرص على تلاوتها وعلى فهمها وتدبرها ولا في هذه الايام وفي هذه الازمان التي كثرت فيها حالات المس فأسمحت تسمع عن الممسوسين وعن من عمل لهم الأعمال فنقول لأمثال هؤلاء هذه الصورة من أوقع الصور على الجن ومن أشدها عليهم صورة الصفات ولسيما في أول صفحة من. فهي التي تضحر الشياطين لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أولها ضحر الشياطين ذكوراً ولهم عذاب واصل فهذه السورة لها وقع في الرقية الشرعية وفي علاج السحر والمس أخذنا يعني عشر آيات في المرة الماضية من هذه الصورة وقبل أن أبدأ في العشر آيات ألخص ما قلناه في الدرس الماضي لكي يستطيع من لم يحضر معنا قبل ذلك أن يواصل ترتيب هذه الصورة وهذه الآيات ليتسلسل له الفهم والذي حضر معنا يسمع ملخص لهذه الصوره على وجه الاجماع فوق ما ذكرناه فنقول بالله التوفيق سوره الصفات سوره مكيه وذكرنا يعني ايه سوره في احداثكم يعني سوره مكيه ايه سوره حديثه نزل فين قبل الهجرة اللي في مكة قبل الهجرة الراجح من الصورة المكية التي نزلت قبل الهجرة الشرط ما تكون في مكة قبل الهجرة والصورة المدنية نزلت بعد الهجرة حتى لا تكن من المدينة وهذا هو الراجح من أقوال أهل العديد فهي صورة المكية وعدد آياتها 182 أيضا سمعت صورة الصفات بصورة الصفات لأن الله افتتحها بالقسم بالصفات صفت ما هي الصفات الملائكة التي تصف أجنحتها عندما تطير وتنزل لتنفيذ أوامرهم وأيضا الصفات لأن الملائكة تصف في صلاتها وفي عبادتها وإذا رضلنا إلى سورة الصفات وما سبطها هي سورة ياسير وجدنا أن بين السورتين تشابه وذلك في أول الصفات مع آخر ياسير فآخر يسير فيها بيام عظمة الله في هذا الكون أنه سبحانه وتعالى قادر على خلق الإنسان كما ابتدأ خلقه من طراب بل من العدم فهو سبحانه وتعالى قادر على إعادته الموجودة فصورة الصاف... ياسيم ختمت بذلك وقال أيضا تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكن إذا أراد يقول له كن فيكن وبينت سعة ملك الله عز وجل فسبحانا الذي بيده بلكوت كل شيء وإليه أرجع الله فإذا نظرنا إلى بداية الصفات وجدنا أنها بدأت كذلك بتعظيم الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق فهذه فيها بيان عظمة الله كذلك أيضا لاستدلال بخلق الإنسان من العدم. على امكانيه اعادته مره ثانيه ان خلقناهم من طين ايه لازم وايضا فاستفتي الا هم اشد خلطا ها اما من خلقنا فهذه الاوجه التشابه بين صوره ياسين وصوره صفات فوجود الشبه بين أول هذه الصورة وآخر ياسين المتقدمة في بيان قدراته تعالى الشاملة لكل شيء في السماوات والأرض ومنه المعاد وإحياء الموت لأن الله تعالى كما في صورة ياسين قال بأنه هو المنشئ لهذه الأشياء من العدم وكذلك في أول صورة الصفات بيّن أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنه قادر على خلق الإنسان كما خلقه أول مرة كذلك أيضاً هذه الصورة صورة الصفات فيها توضيح لما أجمل في صورة ياسير ففي صورة ياسير بيان لمآل أصحاب الجنان وبيان لمآل أصحاب الجحيم والنيران في الصفحة قبل الأخيرة منها إن أصحاب الجنة اليوم في شبل فاقيونهم وأزواجهم في ظلال على الأرعك المتكئون إلى آخر الآيات عن الجنة ثم قال في أهل النار وامتازوا اليوم أيها المجرؤون إلى آخر الآيات التي فيها الحديث عن أهل النار أيضا في سورة الصافات حديث عن أهل الجنة وما أعده الله لهم في الجنة وحديث عن أصحاب الجحيم وما أعد لهم في نال الجحيم إذن من أوجه التشاب بين الصورتين الحديث عن اعتساب الناس في يوم القيامة إلى أضرار وفجار إلى أصحاب جنال وإلى أصحاب نيران وبيان وجل لكل الفريق كذلك أيضا اجتبال الصورتين على الكلام على البعث بعد المقت وهذه من القضايا الكبرى التي تحدث عنها القرآن وأفاض في التفصيل فيه وفي إقامة الأدلة والبراهين على إمكانها لماذا؟ لأن تذكر القيامة تستقيم به النفوس إذا أرادت النفوس أن تستقيم على طاعة الله فعليها بتذكر منازل الأذن إذا شعر الإنسان بقسوة في قلبه فعليه أن يتذكر من غزل الأذن فإنها تذين إذا وجد الإنسان غفلة في نفسه فعليه أن يوقظها من رقدة الغفلة باليقظة التي هي إنزعاج القلب من رقدة الغفلين لروعة الانتباه ولذلك حثر النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة الكرون فقال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة زور القبور فإنها ترق القلب وتدمع العلم أما عن موضوعات سورة الصفات التي معنا فالموضوع الأساسي فيها بيان عصول الاعتقاد من التوحيد والوحي والنبوة وإثبات البعث والجزاء وذي غالب الصور المكية غالب الصور المكية إن لم يكن كل الصور المكية يتحدث عن تأصيد الاعتقاد في القلوب ولذلك هذه الصور هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت المرحلة المكية أطولاً من المرحلة المدنية المرحلة المكينة كانت 13 سنة 13 سنة في تقصيل العقيدة أو ترصيخ العقيدة في الكلام لأن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره كما أن الأساس هو العباد الذي يعتمد عليه الملت أي بيت عشان يؤسس لا بد من وضع لإنهان الأساس وكلما كان البناء مرتفعا وشاهقا كلما احتاج إلى أساس متين فالذي يبني بيتا من طابقين أحباني بيت من ضرير بخلافي إنه الله يغفر الله ويطلق على الميت فالميت يشمل تذكر يعني أنت لو أنت دخلت جنازة فيه في مزل أنت بتصلى على جنازة وأنت لا تدري ذكر أبنف ماذا يعني أنت دخلت مزل يطلقوا بصلى على جنازة وتداخل على جنازة اللهم يغفر الله الله يعني الله أغفر لهم للميت فالميت لفظه يطلق على رجل الإن والمرض يطلق على رجل الإن والمرض الله يخفر لها وأنا رحمه ورحمه ورحمه ورحمه فظل النبي صلى الله عليه وسلم يمسط في قلوب الصحابة طيلة الفترة المكية أصولها لإعتقاد أصول الإعتقاد هي كلام عن التوحيد الكلام عن الوحي والنبوة الكلام عن لقاء الله سبحانه وتعالى ويدخل في خلال ذلك أيضا الكلام عن الملائكة طبعا كلمة الوحي والنبوة يشمل الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وضحك التوحيد أو أصول التوحيد تشمل أقسام التوحيد وكذلك الإيمان في القدر والقدر وغيرها من أصول الإيمان أو أصول الاعتقالات وقد تحدثت هذه الصورة صورة الصفات عن مغيبات ثلاث أيضاً من الموضوعات المهمة التي اهتمت بها صورة الصفات الحديث عن الغيبيات لأن من صفات المؤمنين الإيمان بالغير من صفات المؤمنين الإيمان بالغير فمن الغير الذي ذكر في صورة الصفات الملائكة والجن والبعث والجزاء في الآخرة فابتدأت الصورة بالكلام عن الملائكة الصفات أجنحتها قوائمة. قلنا الصفات إما لأن الملكة باصط الأجنحة عندما ينفذون وامر الله أو المقصود عندما يصفون للعبادة كما شبهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم ذلك فقال تحدثت عن الملكة التي تصف أجنحتها أو قوائمها تصف أجنحتها استعداداً لتنفيذ أوامر الله والزاجرات التي تسجر السحاب لتصريفه كيفما شاء الله سبحانه وتعالى وقد أقسم الله بهذه الملائكة للدلال على التوحيد وخط السماوات والأرض وأن الله زين السماوات بالكواكب الصفات صفت الزجرات زجرة والزجرات زجرة اللي هي المليكة التي تزل به في الصحة. التاليات ذكرة قلنا التاليات هي التي تتلو الوحي أو تأتي بالوحي على الأنبياء تأتي به يتلو بعضه بعضا وراء بعض أو التاليات كل من يتلو كلام الله سبحانه وتعالى من إنس أو جن ثم أشرت الصورة إلى الجن ومطاردتهم بالشبب الثاقبة المرسودة لهذا الغرض للرد على المشركين الجاهلين الذين زعموا وجود نسب وقرابة بين الله تعالى وبين الجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة فزعموا طبحهم لله والذلك هي بناك الله وقد رد الله هذه الشمع عليهم وبين سبحانه وتعالى في غير آية أنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى وأبانت الصورة موقف المشركين من البعث وإن عندما يقول احدكم كما سنسمع اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اين لنا من عسول او ابائنا وهذا من اوجه الشبه بينها ايضا وبين سوره ايه يس وضرب لنا مثلا في سوره, سورة يس ونسي خلق قال من للعظام وهي ايه رميد يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم ثم أقام الله الدائيل على أنه قادر على البعث بعد الموت بما خلقه من سماوات وأراضيه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بثه بلى وهو الخلاق العليم فتجد الشبه وثيق بين سورة يسير و الصفات الصفات بالإبناء عندما يقول احدهم يقول اذا مننا كنا ترابا اعضاءنا لنا مبعث لنا مبعثون او اباؤنا الاولون قل نعم وقال ايضا قبلها قال تعالى ان خلقناهم من طين لا وقال قبلها فاستفتيهم اهم اشد خلقا هم ام خلقنا السماوات والأرض والملائكة فبلا شك أن خلق السماوات والأرض أكبر فالذي خلق الأكبر قادر على أن يخلق الأصغر وردت عليهم ردا قاطعا حاسما بأنهم محشورون في زجرة واحدة أي أذل صاغلون وأنهم لا يفتنون إلا, إلا ذوي العقول الضعيفة وأيضاً ونبختهم الصورة على قولهم بأن الملكة بلد الله ونزهت الله عن ذلك وأبالت صورة الصفات أيضاً سوء أحوال الكافرين وما يحصل لهم في الجحيم وذكرت الصورة بهذا الحوار الذي ضار بين المؤمنين في الدنيا ثم حسمت الأمر ببيان مآلك كل من الفريقين حيث يخلد المؤمنون في الجنان ويخلد الكافرون في النيران وكل ذلك لأخذ العبرة والعظة بيان الله تعالى في صورة الصفان وذلك ليستمين الطريق وليهدى الإنسان إلى السبيل كما قال تعالى وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكره من كفور فبير الله تعالى مآل الفريقين وأنت لك عقل لتستمين الطريق ولتسلك سبيل المؤمنين لتكون وفي خلال السورة الكريمة سورة الصفات تذكير موجز بقصص بعض الأنبياء في بعض الصور تجد تذكير مفصل وتجد في بعض الصور تذكير موجز فمثلاً هناك صور جاء سورة يوسف سورة كاملة تتكلم عن النبي من الأنبياء. سورة القصص سورة واحدة نتكلم عن نبيل الأنبياء وهناك صور فيها تفصيل لبعض قصص الأنبياء زي سورة, سورة, سورة العراف سورة هود سورة الشعراء يونس وغيرها من السور تجد فيها تفصيل أكبر وقصص الأنبياء له فائدة عظيمة جداً أو منها بيان صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتي لهذا القرآن المعجز وفيه هذا الكم الهائل من القصص وهو لا يستطيع أن يقرأ وليكتب فهذا أصرح ربط على هؤلاء المشركين الكافرين وبأن القرآن أساطير الأولين اكتتباه فيتملى عليه بكرة واصلة مش كانوا يقولوا الكلام بقولوا, بقولوا اني دي قصص النبي صلى الله عليه وسلم اتملاها واتبها فنقول لهم كذبكم هو لا يستطيع ليقرأ ولا ليقرأ ولم يعاصر هذا القصص لم يعاصرها من الأنبياء فلما يأتي بهذا الكم وبهذا النصق وبهذا القصص المعجز بهذه الطريقة هذا دليل على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في ذكر قصص القرآن تثبيت للمؤمنين لأن قصص الأنبياء عبارة عن صراع بين الحق والباطل وإن تبجح, الحق وال... وإن تبجح الباطل والتفش فإن الجولة الختامية والنهائية لابد أن تكون للحق وأهل كما أخبر الله تعالى والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين كما في التي نعنى صورة قصص الأنبياء يثبت القلوب لأن بعض الناس قد يحصل عنده شك وقد يحصل عنده زعزعة في قلبه عندما يرى حال ومآسي المسلمين في كل مكان حيث ما وضعت يدك على الخريطة وجدت دماء المسلمين تسفد وبيوت المسلمين تهدد وبلاد المسلمين تضمر على أيدي أعدائهم من الكافرين أو من تحالف معهم من المنافقين فقد يتصر باليأس إلى بعض القلوب فيقول متى نصر الله فيرد الله عز وجل فيقول ألا إن نصر الله قريب؟ فعندما طرزوا إلى قصص الأنبياء وكيف أن الصناع كان بين وبين أخوانهم وكيف تعنت هؤلاء الكفر مع الأنبياء فمنهم من حاول قتل الأنبياء ومنهم من حاول أذية أصحاب الأنبياء وأتباعهم ومنهم من حاول سجن هؤلاء الأنبياء ومنهم من حاول طردهم بل أنجاهم إلى ذلك وترى بعد ذلك إهلاك الله عز وجل للكافرين ونصر الله عز وجل للمؤمنين عند ذلك يمتلئ عند ذلك يمتلئ قلبك ثقة ويقينا في الله أن العاقبة للتقوى وأن الجولة الختامية دائما تقول لأهل الإيمان وأن نور الله لم يطفئه كفر كافر ولا حقد منافق كما قال الله تعالى يريدون أن نور الله بأفواهين والله أتب نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره اليشرب ففي هذه الصورة الكريمة تسمع بقصص بعض الأنبياء السابقين كالوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وغارول وإلياس وروط ويونس عليهم الصلاة والسلام ولكنها فصلت في قصة إبراهيم وذكر تفصيلا في حياة إبراهيم عليه السلام في موقفين حاسمين الموقف الأول الأول هو تحطيمه للأصنام طبعا الكلام كله يجيب تفصيل نحن في الوقت يعني إجمال أو عرض إجمالي لصورة الصفات لكن الكلام كل يقطع من المقاطع دي أنكمل ان ان ان ان ان ان ان ان فيه تفسير والتفصيل والمستفاد منذ ففصلت الصورة في حياة إبراهيم عليه السلام في موقفين حاسمين الموقف الأول هو تحطيمه للأصناع وكيف أن قومه جادله في الموقف الثاني وهو إقدامه على ذبح ابنه إسماعيل وذلك كله لإظهار فضل إبراهيم عليه السلام وبيان انما يبتلى يظهر اثر الايمان في قلب بخلاف المنافق بخلاف الفاجر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا مسته صراء شكر فكان خيرا له وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا ولا يكون ذلك إلا للمؤمن المؤمن في كل الحالتين عبد لله جل جلاله له في كل مقام وفي كل حال عبودية ففي حال الصراء يشكر وفي حال الضراء يصرر ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فهذا نموذج من النماذج الرائع إبراهيم عليه السلام الذي ابتله الله بذبح ولده فلم يتلكأ امتثال أمر الله جل وعليه وكافأه الله عز وجل بولد بار حليم عندما عرض عليه هذا الأمر قال يا بني إني أنا في منام أني أزبح فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فكوفئ إبراهيم عليه السلام على بره الكافر كوفئ ببر ولده له وكافى الله اسماعيل عليه السلام بصبره على الابتلاء وببره لابيه ابراهيم بان الله بذبح عظيم واصبح هذا واصبحت هذه سنه سنه جعل الله بها الذكر الحسن ورفع المنزله لابراهيم ومن والاسماعيل ولذلك في سوره الصفات تجد ان الله عز وجل كرر ايه ان كذلك نجز المحسنين ان كذلك نجز المحسنين فيظهر في قصه ابراهيم اثر الايمان عند الابتناءات وكذلك يظهر فيها التضحية والفداء فإنه قد باضر لتنفيذ أمر ربه الذي امتحن صبره فتغلب على هذه المهنة بالإيمان فانقلبت المهنة إلى منحة كلام جميل انقلبت المنحة المحنة إليه؟ منحة وهكذا كما يقول أهل العلم من المحن تأتي المنح قد يبتلى الإنسان بمحنة فيتوم بسمنه قد يقع الإنسان في كرب ليلجأ إلى الله عز وجل ولذلك ما أجراه الله عز وجل من ابتناءات على العباد الهدف منها أن يراجع العباد أنفسه لما تقع مثلا في كرم تلجأ إلى الله تجد قلبك قريب من الله تجد أنك ترفع كفة ضراعة إلى الله داعيا وتجد لذل الدعاء بخلاف ما لو تعودت على رفع يدك تجد أن أصبح شيء روتيني في حياتك كيف لذل قد يبتل الإنسان بشيء يشغله عن وقته ليعرفك الله به نعمة فراغ قد ليعرفه الله القدر الصحي وهكذا فالابتلاء تهذيب ولذلك كما يقول بعض السلف ليس دوما يبتلي ليعذب وإنما يبتلي ليهذب ليس دوما يبتلي ليعذب وإنما يبتلي, ليعذب. وإنما يبتلي ليهذب قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والمحل بما كسبت أيض الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن الهدف من هذا الابتلاء لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون إذن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصفات فيها العبر قال ثم فصلت هذه السورة في قصة يونس عليه السلام وكيف تم إرقاظه من بطن الحولة وبينت سبب ذلك وهي طاعته لله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث فالإنسان في الكرب يحتاج إلى كثرة ذكر الله جل وعلا ودي من الأمور المهمة جداً عندما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجار الله عز وجل له ولنجار من هذا الكرم هل هذا الإنجاء خاص بيونس؟ لا وإنما ختم الله الآيات في سورة الأنبياء وكذلك نجي المؤمنين ولذلك دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مكروب إلا فرج عنه ولا مند إلا عفاه فالإنسان في القرب يذكر الله عز وجل وهذا هو وجه الاستفادة من قصص القرآن قصص القرآن مش عشان نقول كان يا مكاد لا قصص القرآن مدرسة منهج اتباع اكتداء أولئك الذين هدى الله فبهداء مقتدر فقصص الأنبياء مدرسة لحياتنا نتعلم من خلالها ونتربى في فصولنا ثم ختمت الصورة الكريمة بالإشارة إلى ما بدأت به إلى ما بدأت به بالصفات وختم بالصفات فرجع الحديث إلى الملائكة بأنهم صافون وبأنهم مسمحون وبين الله تعالى في ختام هذه الصورة المباركة صورة الصفات أنه ينصر أنبياءه وينصر أولياءه في وقد وعد الله بذلك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جلنا لهم الغالبون وكذلك في خواتيمها متح للمرسلين وسلام عليهم وتنزيه الله تعالى عن أوصاف المشركين وثناؤه تعالى على نفسه وحمده لذاته بأنه رب العزة ورب العالمين في هذه الصورة صورة الصفات ذكر رفظ المخلصين وكرر ذلك في عدة آيات إلا عباد الله المخلصين ذكرت حوالي خمس مرات وكذلك ذكرت مره انك لمن المصدقين واما نبصر المخلصين فقد ذكر في خمس مواضع منها. منها, منها, منها التركيز على الالفاظ المكرره احنا قلنا بكده مفاتيح التدبر منها التركيز على اسم الصوره وبدايه الصوره وختام الصوره ربط اول الصوره باخرها الكلمات ها؟ المكررة في السؤال التركيز على الإخلاص لأن به النجاح التركيز على الإخلاص لأن به الثبات به الثبات على الطريق في بعض الناس ما يثبتش على طريق الطاقة ليه؟ معين قد طرأ المظاهرة هو الوحد يبقى ممتاحي ووحدة تبقى لبسا القار وفجأة يقلي بالجاة تاني يسيب الاتزام فجأة تخلع الحجام إيه اللي حصل في خلل في القلب في خلل في القلب في علة في القلب العلة اللي في القلب نية هي التي أضت إلى هذه الانتكاس فحتى تثبت على الطريق لا بد من تحقيق الإخلاص أن تعبد الله عز وجل ولا تشري الصدق لا بد من الصدق الصدق في الأطوال والصدق في الأفعال والصدق في الأحوال أن تكون صادقاً مع الله عز وجل فهو الذي يعلم الصدق أخر اللي تصوت يا جماعة عندي نساء بسيطة الأخت اللي قاعدة بتشوش على الناس اللي تيجي أخواننا ما تقسيش الناس مهما يكون بقى ممكن وحدة عندها مشكلة عايزة تفتفض لوحدة تفتفض لوحدة فضرها في الشارع لكن ما ينفعش وحدة تيجي تشوش على الناس اللي عايزة تفتفض لحدة أو تتكلم في كلام فارغ وكلام فاضي تقعد في جانبها وتقعد في بيتها وهذا الكلام كل نقض بذلك فالتشويش على الناس بالطلاقة ده خطأ فالوعدة اللي بتجي المسجد إذا كنت جاء عشان تاخد سواب ما تاخد شيء سيئات فوق دماغه فنرجع فنقض كذلك لو حد جاي من النساء تابع الجنازة تتق الله يعني ترعد تعملش صوت وتدعي للميتة في سرها ساعة ما الجنازة تيجي طبعا ما تصوقش وتنطل عشان ما بتقزيش الميت لان في بعض النسوات فاكر انها لما تعد تتكلم وتلك وتعجم تعد تصوق وتعمل ان كده يعني بتحب الميت لا ده انت كده بتقاهيه انت كده بتقزيه الذي تحب الميتة تصبر وتحتسب وتطاق الله في ميت لأن الميت يعدد بما نيح عليه يبقى إذن من, من الكلمات التي قررت في الصورة أو تكلم جاءت في الصورة الصدق يبقى الإخلاص سبيل السبب الصدق سبيل السبب كذلك الإحسان إن كذلك نفس المحسنين قد صدقت الرؤية إن كذلك نجز المرسنين كذلك نجز المرسنين خمس مرضات في الصورة أيضا من وسائل الثبات على الطريق الإحسان أن تحسن في معاملة الله جل جلاله بأن تعبد الله كأنك طرى فإن لم تكن طرى فعلم أنه يرى وأن تحسن في معاملة الخضر إلى الناس بالأخلاق الحسن بالتراحم لتكون كذلك فتستحق المكافأة إن كذلك نجزي المرسنين كذلك هناك ثلاثة ألفظ زهرت في الصورة سنعضق عليها بعد هذا ديبندارفه فريك السكرات عشان في ذكر بعض الكلمات التي قررت في سوره الصافات وهذا من اساليب الاعانه على والتذكر في لذلك لما رأى عبد الله بن سلام وهو من أخبار اليهود لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما رأيت وجهه وعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب ليس وجه كذاب بخلاف الذي يتكلم كثيرا ولا يعمل لأن الناس تقول عليه أوانطقي أو نبتع كلام نبتع كلام لشيخ تيوان لذلك كلام للأسفل ليص صادقا ليص صادقا مع الناس فلذلك لن يصل إلى قلوب الناس لما قيل لبعض السبب لماذا يصل كلام بعض أسفل لن يصل وبعض الناس لا يصل إلى كلام لن ستنعيح الثكلة اللي أصبت بالنصيبة مزي وحدة جاية مقدرنا عشان تستدع عن فهذه تخرج من قلب صادق ولذلك يقولون بأن الكلام إذا خرج من, من القلب وقع في القلب وإذا خرج من اللسان لا يتجاوز كلام اذا خرج ايه من قلب يصدق القلب اذا خرج من اللسان لا يجاوز الاذان فالصد من اعظم وسائل الثبات ومن اعظم وسائل كسب القلوب اصدق واذا صدقت صدق القلب الاحسان اثر الإحسان يأسر كله انظر إلى قصة يوسف وهي, وهي صورة الإحسان ما من أحد رأى يوسف إلا قالوا إنا مراك ال... حتى الجمع المجرمين يعني حتى المجرمين الذين كانوا مسؤولين معا في السجن على مجرم على مساجين ومع ذلك لما كان يوسف هم الجماعه اللي سجلنا مراكب من المحسنين. سبحان الله في الاحسان نعمل احيانا ممكن الواحد ما ممكن بعيد عن كل لكن لو جه حد يتكلم عن واحد مثلا من الدعاء او من العلماء او من بعض الاصدقاء تبص لقيه ربنا يقيد هذا الرجل ممكن ما يصدقيش يدافع عن الشخص وكل عمي الناس ملتعين وشوات يرهبيين وشوات مش عادة تقعوا لا لا كاد التكذب ناس محترم فيه ناس طيبين أفلال الفلان محترموا عم سبحان الله وممكن هنوش في الاتزال أولا في الدين خالص سبحان الله الإحسان فإذا عمي النجسة الإحسان الإحسان مع الله في عبادة كله. لأنك إذا أحسنت مع الله في عباداته فأخبصت وصدقت وضع لك القبو عن الناس والإحسان مع الناس الإحسان مع الولدين الإحسان مع الأرهاب الإحسان مع الطارق الإحسان مع الجيران الإحسان مع الزوجة الإحسان مع الأولاد انما راكم بالمؤمنين فهنا قال ان كذلك نفس المؤمنين كذلك نفس المحسنين المؤمنين تكرر هذا النص اربع مرات في السوره الايه 81 112 120 متتاليه من عبادنا المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين إنه انهما مشارون لعباد المؤمنين الايمان واثر في القلوب تربيت النفس على الإيمان في محاضرة جميلة جداً قصب سماعها اسمها بلسة من عشان تعرف شقائق بشرية جداً المصائب اللي بتحل على الناس الأيام دي جتلوهم من إيه؟ جتلوهم من البعد عن الإيمان البعد عن التمسك بالإيمان فبنس من الحياة اكسير الحياة سبب صراحة حوال الناس الإيمان من عمد صالحا من ذكر أو ألفا وهو مؤمن فلنفين له حياة طيبة جديد للناس عزاب حياة طيبة رغب العيش سهولة العيش سهولة الحياة راحة المال صلاح الأحوال بالإيمان بالإيمان قال الله سبحانه وتعالى وَلَوْ أَنْ أَهْلَا الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا كَلَا مَوْضًا لَفَتَحْنَ عَلَيْهِ بَرَكَاتِ الْمِسْرَةِ به الأحوال اللي بعيد عن الإيمان صاطح ولو لعب بالمال لعبان لو معها الأول تعيش السويد وما أدرك من السويد من أشهر القلال وأخناها في دخل أفراده ومن أكثر الدوة نسبة لانتهار فيه الغرب عندهم من الإمكانات والتكبروجيا وهم من أدعس الناس ومن أشهر الناس في حياته لأن الله قال فمن اتبع هداني فلا يضر ولا أشهر ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيش طلب فبالإيمان تصلح تصلح الأحوال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ان يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يبقى في ثبات اصلاح احمد من الالفاظ اللي ذكرت في سورة الصفات نبض الصلاح في دعاء ابراهيم عليه السلام الصالحين وقال تعالى أيضا في الآية النجر ومشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين المهم في الخلفة الصلاح مش المهم تخلف وخلاص المهم في الخلفة الصلاح وليس من تتخلف وخلاص كم الإنسان خلف أولادا شقي بهم وكم من إنسان لم يخلف أولاد وساعد في الحين والأخير فإذا في الخلفة كل هم هو هم الأنبياء إيه هم ساكرية في الخلفة؟ رجب هم من الصالحين ذرية الطيبة يرثني ويرث بالآل يعقوب ورصد النبوة ورصد بقى ذكر انس المهم ما يطلع صالح تطلع صالحه رزقك الله كل خيرتك سوريا كل خيرتك سوريا والحمد لله نوم الصالحين صابيح يبارك في حياتك ويغسل لك بعد الموت كل خيرتك بنات اجمد ليها حجاب من النور المهم يكوننا صالحاً فالذي واجدت ذلك هو أطلع. والحمد لله غير مش لايق غير نفسه غير نصرف الآلاف المؤلفة بل الصلاة يرسل كل مشتق إلى الثلين بل الصلاة يرسل كل مشتق إلى الثلين وعلي يبارك لنا في أولادنا وفي أسواتنا المهم الصلاة رب همني من الصالحين ان يكون صالح او تقت صدقه من بيعه للصلاح لا صفه ضرب بيت دعاء الصلاح لان الصلاه تحفظ البلاد وتجلب الارزاق وتحمي المجتمعات وما كان ربك مهلك القرى في ظلم واهلها مشتقون لكن اذا نكلت صلاه فإن الكرة تضمر لاقتصاد يوم حق وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففاسقوا فيها تطبيلوا وصفاروا كنوربا وأكبروا وريس وفجروا وصفاروا وجد أناس بلادهم تضمر أو اقتصادهم يتراجع فعليهم أن يحاربوا الفساد لترجع لهم المركات لأن الفساد يمحق البركة والفسق والفجور يدمر البلاد ويزيل الباك عن البلاد نفذ الصادرين والمسببين في قول إسماعيل عليه السلام ستجيبني إن شاء الله من الصادرين الصبر في الامتناء على الامتناء, الامتناء. أقارب الميتة من صلى الله عليه وسلم رحمة الواسعة بالصبر والاحتساب لينال الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يموت له قريبه أو صفيه فيحتسبه عند الله إلا عواضه الله جل ربنا بعواضه الجلد صبرا وبشر الصادرين الذين إذا أصبتوا مصيبة قال إن لله أي إن للك لله جلالك. إنت أزدتك وعيانك ومك وغوة وكل ما عندك من الأعزاء إنما جميعا منكم لا كل ما نملك منكم من الله نحن ومن الملك ومشر الصابرين الذين إذا أصراتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربيه ورحمة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصابة أعظم مصابة هي فقد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعز عندنا من آبائنا وأمهتنا نفديه بآبائنا وأمهتنا فإذا ابتريت المصابة فتذكر مصابك من نبي صلى الله عليه وسلم عند أفاكه يبقى اذا المشير ستجدون ان شاء الله هنا عقد قلبك بالله الصبر واللي هيجي عنها الكلام بالتفصيل اخر نفس المسبحين فلولا انه كان من المسبحين للبث في مطني يوم يعسون ان سبب نجاة يونس عليه السلام من القبر هو العبادة التي كانت له بينه وبين الله ولذلك نستفيد من ذلك اجعل إكراصك عند خليك وصي عند ربنا فقر, فتكون صوت لسماع الله سبحانه الله من الكرب لكن شوف واحد زي قال لا اله الا الظالمين. من الظالمين قال الله عليه من النفسين هل فالو شخص لكن يونس عليه السلام له رصيده عند الله سبحانه وتعالى فلنتأه الله عز وجل بهذه الاطوار هذا هو مجمل سوره الصفات وفي الدرس القادم باذن في تفصيلها وتفسيرها والوقوف مع اياتها والاستفاده من معانيها نسال الله تعالى ان يرزقنا فهم القران وتدبر القران والعمل من القران نسال الله تعالى ان يغفر لنا ولكم الذنوب على بيوتنا البركات والرحمات ويرفع عنا البلاء والغم وان لا يخذنا بما عمل الشرهات صلى الله في الملكين صلى